بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا الى تنقلقتم من انسان اتقوا من من لعبده وما احل العبده واتقوا الله ربكم لا تَخْرُجُ مِنْهُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا إِن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَتُنشَذْ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فقد ظلم نفسه لا تَدْرِي مَا الله اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَمرٍ فَإِنَّا لَنَغْنِيَنَّكَ أَجَلًا مِّنَّا وَلَن تُمَنسَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَلُّوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ذَٰلِكَ ٱلَّذِى نُعَذِّبُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ باله أمره قَدْ جَعَلَ عَلَاهُم مَّن خُلُقَ مِنْ شَيْءٍ قَدِيرًا وَاللَّهُ يِسْمَعُ مِنَ الْمَحِيطِ نِسَاؤُكُمْ إِنِ ابْتُدِئَتْ عِدَّةٌ فَنِصْفُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِلُّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَسْتَقِلَّ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَسْتَقِلَّ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَذِّبُ اللَّهَ جَاءَ اسْتِقَامَةٌ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ۖ وَجَدِكُم وَلَا تُبَادُُّوا ۚ إِنَّنَا نُمَكِّنُ لَكُمْ وَنَثْبُتُ عَلَيْكُمْ ۚ وَإِنَّكُمْ لَأُولَاتُ حم حَمْلٍ اِن اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتِوُهُنَّ اَجُورَهُنَّ مِّنْ وَسْمٍ وَاَسْتَمِرُّوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَاِنْ تَعَاثَرَتْ فَسَتُرِلُونَ لَهُنَّ اَطْفَالُهُنَّ لِيُسْقُوا نَعْمَةً ساعت مِّنْ سَعَةٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ مَا كَانَ لِيُؤْمِنُوا وَلَكِنْ لِيَفْتَرُوا عَلَى وكائن اريه عت عن امر ربنا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذلقت وبلى امرنا وكان عاقبه امرنا خسران عَدَدًا وَأَمْدَدَنَا عَذَابًا شَدِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا يَا أُولِي الْأَنْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا أَسْلَمَ يَسْمَعُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ بَلْ هِيَ فِي يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُورًا مِّنَ الْغَمٍّ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ سَيُدْخِلُهُمْ جنات, جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الانار خالدين فيها ادبا وقد احسن الله وذوقا الله الذي خلق سبع سماوات وامنا الارض مثلهن مما يتمدن ان بينهن لتعلمون